بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذذ قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَن نَّعْبُدَ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونْ يُغْفِلْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُم إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واصروا واستكبروا استكبارا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 قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزدهم ماله وولده إلا خسرا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن الالهتكم ولا تذرن ود ولا سوع ولا يغوث ولا يعوث ولا يغاث ويعو قوانسرا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 انك اذا إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدون الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولي والدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وللمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا